اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ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 مَكَنفَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ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 وَقَالَ قَرِينُهُ هذا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ۚ الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ مَا كل كُلَّكَ الْفَّارُ عَنِيدٌ مَّن نَّاعِلٍ مُعْتَدٍ مُّرِيبٌ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 ق لا تَخْتَصِم لَدََّّ وَقَدَ قَدَّمتُ إلَكُم بالِالْوعيد ماَا يُبَدَّلُ الْ القَوون لَدََّّ وَمَا أَنَ بِغَُّامِ للِعَبيد يَوْومَنَ قُول لِجَهًاَّ مهَلِْ تَلَأتِ وَتَقولُولُُ هلَلمِ مزيدَ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 وَمِنَ الليْلِ فَسَِّح وَأَدَبَ رَ السّجودَ وَاسْتَمِع يَوْمَ يُونادِ المُنادِمِ م كَ قَر يَوْمَا يَسمَعونَ الصَّيحتَ بِالحقَّّ ذَلِكَ يَوْوم الْخرود